المواطن اليهودي بن الأشرف في رحلة خيانية لم يكتف حاخام يهود بن النضير كعب بن الأشرف بعدائه للإسلام ولم يجد معه تسامح النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عنه كان لئيما لا يزيده الكرم إلا لؤما لما عجز عن تمزيق وحدة الدولة الإسلامية انتقل للتحريض عليها من الخارج بتأليب قريش والوثنيين ها هو في حصنه في العوالي يهيئ راحلته للقيام برحلة بين القبائل الوثنية وذلك لحشد تجمع وثني يهودي عسكري لتحطيم الدولة الإسلامية وقتل قائدها وسبي نسائها وتفريق مهاجريها فعندما يكون الحقد والعناد وضعف الحجة هو المحرك لا يتساءل أحد ما الذي يجعل حاخام يهودي ينتمي لدين سماوي يتحالف مع وثنيين يكفرون بالله واليوم الآخر ويكفرون بالتوراة. ويعبدون الحصى والخشب ضد دين الإسلام الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والتوراة التي أنزلها الله ما الذي يجعل زعيم يهودياً يحرض وثنيين يكفرون بأنبياء اليهود ضد نبي يبجل أبا اليهود عقوب فيصفه بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ويقول عن النبي اليهود الأبرز موسى عليه السلام لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله أما الأسوأ في رحلة هذا الحاخام اليهودي فهي تصريحاته أثناء محادثاته مع قريش فبعد جلسة مباحثات ألب فيها على دولة الإسلام طمع وثني مكة بشهادة من هذا الحاخام قائلين نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل يثرب فنحن خير أم محمد هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، لم يتردد الطاغوت اليهودي في الكذب على الوثنيين واستغفالهم قائلا، أنتم خير منه، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى في مكة وهو بين أصحابه ها هو الطفل أنس بن مالك يرى ويروي فيقول بين رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم أخبرهم أن الكوثر نهر وعده الله إياه ثم تلا عليهم الآيات الأخرى التي فضحت الحاخام وفضحت تزويره